ا ل ب ا ر ح ة يوم العباد ارقود والنوم, والنوم ما يطري على بالي مجروح ر و ح وخاطري م ا ل ه و د ياناس خلوني على بالي مجروح ر و ح خ ا ط ر ي مالهود يا ناس خلوني على فالي تبكي عيوني والدموع ش و د اي والله ب ك ي صاحب مغالي البارحه يوم العباد ا ر ك د والنوم ما يطري على بالي تبكي عيوني والدموع ش و د ا ل ل ه أ ب ك ي صاحب غ ا ل ي ترى المحبه ما بغاها منقود ماهي سوالف على الخالي ا ل ب ا ر ح ة يوم العباد رقود والنوم ما يطري على بالي ترى المحبة ما ما بغى نقود ما يسوالف على الخالي ي زنمالك من عذابي زود ارفق بحالي يا بعد عالي و ا ل ح ه يوم العباد اركود والنوم ما يطري على بالي ي زنمالك من عذابي زود ارفق بحالي ابعد حالي يعود ريحان عليه حدود ومنين ما غ ب الهوى مالي البارحه يوم العباد ا ل ردود والنوم ما يطريع 「うれしかった」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」」」「」」」」」」」「」」」」」